وخير الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشغ الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجيعنا وإياكم من عذاب النار نحمد الله جل في علاه أن جمعنا بكم في هذه الغرف الطيبات المباركات ونسأله سبحانه كما جمعنا في هذه الغرف أن يجمعنا بكم في الجنة ما حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع حصة جديدة ومع دقاء مبارك جديد ما حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خلال سيرته العطرة العملية إن شاء الله تعالى ووصلنا إلى باب يتكلم عن فوائد السيرة إذن ما الفائدة التي يجنيها المسلم من دراسته لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوائد السيرة النبوية أنها تساعد على فهم العقيدة الإسلامية بطريقة عملية يعني وهذا الذي في مفحاشة للأمة إليه أن نفهم العقيدة العملية كيف نخرج بعقيدتنا من النظري إلى العمل من حفظ المتون إلى تطبيقها في أرض الواقع بطريقة عملية من خلال السلوك العملي للنبي صلى الله عليه وسلم عبر مسيرته الحافلة بمراقف الإيمان والثبات في مواجهة المحن والإيذاء والمساومات والإيذاء والمساومات نعم وفي المرحلة المكية تتجلى المعاني لحظة يا افتحها وفا شاء الله تتجلى المعاني تتجلى المعاني في صوت أخوة في, في صوت إن شاء الله الحمد لله إذا قلنا من فرائد السيرة النبوية أنها تساعد على فهم العقيدة الإسلامية بطريقة عملية من خلال السلوك العملي للنبي صلى الله عليه وسلم عبر مسيرته الحافلة عبر مسيرته الحافلة بمراقف الإيمان والثبات في مراقف في مواجهة المحن والإيداء والمسرمان وفي المرحلة المكية تتجلى المعاني التي يطرحها المشيكون خلال هذه المرحلة وفي ضوء هذا التنزيل نرى الحكمة النبوية كيف دمغت هذه الشبهات وفندت هذه الادعاءات التي أثارها الوتنيون حول توحيد الألوهية حول توحيد الألوهية والبعث بعد الموت والجنة والنار يعني نفس القضايا تطرح في كل زمان وهذه القضايا الآن تطرح من قبل الملاحدة الذين ينكرون وجود الدين ويطرحون هذه الشبه على العوام لنفس القضيه في كل زمان ومكان وما اكثر هؤلاء ان السيره دقيقه يا الله مستعين إذن السيرة النبوية أيها الأفاضل أيها الفضليات هي أعظم المصاغي في دراسة العقيدة الإسلامية بعد القرآن الكريم فمن عزم على دراسة علم العقائد فعليه بالقرآن ثم السيرة ثم أبواب العقائد ثم في, في كتب السنة يعني ثم أمهات العقائد للعلماء الأعلام ثم يقرأ بعد بعد ذلك ما شاء هذا من فوائد الفائدة الأولى قلنا تساعد على فهم العقيدة الإسلامية الفائدة التانية التأس بالنبي صلى الله عليه وسلم من فوائدها تساعدك على الاقتذاء برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هي تبين لك أحواله وتفصل لك أخلاقه مع أهله مع صحبه مع عدوه تشرح لك سلوكه في سلمه وحربه في حكمه وقضائه في ضعفه وقوتي في مرضه وصحته قال الله شل تعفع له لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا ولم يتحقق التأسي إلا بمعرفة المتأسى به كيف سنتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعرف شيئا عن حياته ولا عن سيرته لا يمكن أن يتحقق هذا التأسى إلا بمعرفة المتأسى به هذه الفائدة الأخرى خامسا محبة النبي صلى الله عليه وسلم من فوائد السيرة أنها تزيد حبك للنبي تزيد حبك للنبي وحبه من الدين وحبه من الإيمان وقد قال الله جل وعلا عليكم السلامة الله قل كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونك سادها ومساكن تردونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربسوا فتربسوا حتى يأتي الله بأمينه والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا إخوة هذه ضبارت. يمكن للمسلم أن يضبط وأن يقيس وأن يزن بها حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يونس يونس أنت معنا يا يونس لا خاش جنس خاش كيف هو الصوت الصوت جيد <تصفيق> الحمد لله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعهم الحمد لله من والده وولده والناس أجمال فإذا أرزت أن تكون من محبيه فعليك بسيرته وإذا أرزت أن تعرف قدره فعليك بسيرته فهي تلهب مشاعرك نحوه وتوثق قلبك به فعليك بإدمان النظر في السيرة حتى يكون النبي أحب إليك من نفسك وولدك ووالدك والناس أجمال ولا تدنن أن هذا الحب يدرك بالقراءة فقط فالقراءة وعاء أجوف ما لم تملأه بالعمل الحب الحقيقي لحبيبنا صلى الله عليه وسلم بعد معيفته في اتباع هديه ولا شك أن إدمانك على سيرة رسول الله سيدفع بك إلى العمل بسنته صلى الله عليه وسلم وهذا من أعظم مقاصد دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوائد السيرة محبة الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم من خلال السيرة تعرف قدر أبي بكر رضي الله عنه وبلاء عمر وبذل عثمان وشجاعة علي وحلم معاوية وصبر خباب وتباة بلال واجتماعية الطفيل واقتصادية ثمانة وكرم أبي أيوب وفقه معاد وهمة بن الجموح وفدائية بن جحش وقرآنية بن مسعود وصدق أبي ذر وأمانة أبي عبيدة وعبقارية الحباب وحفظ أبي هريرة ودهاء عمر وخطابة سهيل وفووسيت الجبير وصمود سماك واناقه دحيه ولباقه ابن حذافه وذكاء سليمان وغيرهم من الصحابه رضوان الله تعالى عليهم جميعا فضلا لا اله الا الله فضلا عن امهاتي وعن فضل امهات المؤمنين فمن السيرة تعرف سبق خديجة رضي الله عنها وعلم عائشة وفضل سودة وبركة جويرية وغيرهن من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا طرف السيرة جهاد الصحابيات وقد ضربنا المثل المثل في التضحية والبدل من أجل دين الله فستعرف فيها فضل سمية سمية رضي الله عنها التي قاومت وجاهدت الكفر في مكة ستعرف كذلك فضل أسماء يوم الهجرة وفضل نسيبة بانتكاع بيوم أحد وفضل غيرهن من الصحابيان من فوائد السيرة تحصيل المنهج النبوي في الطربية في الطربية فدراسة السيرة سياحة روحية تسمو بها النفوس وتخشع لها القلوب وتدمع فيها العيون وتزكو بها الهمم وتشحد فيها الأرواح والأجسام والعقول والجوال السيرة تبين لك كيف أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جيلاً مصري المنشود ها كيف عد النبي صلى جيلا من الصحابه دافعوا باموالهم وبدماءهم في سبيل هذا الدين جعل منهم اعلاما في الجهاد والفتوح والحضاره والعلوم والسياسه والفنون فالسيرة ترسم لك معالم المنهج الطربوي في الإسلام وتشرح لك أهداف أهداف هذا المنهج ومقوناته ووسائله ونتائجه كذلك من فوائد السيرة تقافة التكوين ها إعداد الفرد المسلم إعداد الفرد المسلم إعداد البيت المسلم إعداد المجتمع المسلم السيرة منهج حياة تصور لك نعم تصور لك النظام الشامي للإسلام فمنها يتعرف المسلم على منهج التكوين الإسلامي فيعرف كيف أعد النبي صلى الله عليه وسلم الفرض المسلم والبيت المسلم والمجتمع المسلم وكيف كانت بداية الدعوة على حر وعبد أبي بكر وبلال أبي بكر وبلال نعم. يعني أقرأ من كتاب في الحقيقة شدني شدا وأعجبت به إعجابا وأنصحوا إخواني وأخواتي بقراءة هذا الكتاب وللأسف هو فقط موجود على النت وقد يكون موجود في دول أخرى هذا الكتاب اسمه السيرة النبوية دوليس طربوية من الشيخ محمد مسعد ياقوت مما يشدك إلى هذا الكتاب شدة أنه يقطيف عليك أمورا عملية حتى لا تشعر بالرتابة والملل وحاش وكل أن نشعر بالملل والرتابة ونحن نقرأ ونحن نقرأ سيرة أفضل الخلق ما كنا نشعر بالرتابة والملل ونحن نقرأ لإحسان عبد القدوس وتوفيق الحاكم وغيرهم فكيف نشعر بالملل والرتابة ونحن نقرأ سيرة أعظم رجل في الدنيا بل قراءتنا لسيرته من صميم عقيدتنا بوفيق الحكيم نعم من صمير يتعبد الله جل وعلا والله لو قرأت كل كتب الدنيا وقرأت كتاب السيرة النبوية ها؟ ربما نعم لا لكم ربما تخرج بأجر أو قد تكون هذه السيرة سبب لدخولك الجنة كيف كانت بداية الدعوة نعم, نعم كيف كانت بداية الدعوة على حر وعبد أبي بكر وبلاد ثم الأسرة الإيمانية في دار الأرقم في دار الأرقم والبيت المسلم لا حكم ولا توفيق الله المساعد بيت أبي بكر ثم المجتمع المسلم الجديد في المدينة المنواة ثم الدولة الإسلامية التي هي نتيجة طبيعية للمجتمع المسلم وعليكم سلام وكيف أقام النبي هذه الدولة وكيف أقام النبي هذه الدولة يا من يرغبون في إقامة الدولة الإسلامية فقدوتنا في هذا الأمر وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبنى مسجدها التي هي نتيجة طبيعية بالمجتمع المسلم وكيف أقام هذه الدولة وبنى المسجد ووحد الصف وحرر سوقها وجيش جيشها وأمن حدودها وكتب دستورها وعقد المواتيق مع جيرانها وحارب أعداءها ثم صالح وعقد هدنه ثم راسل الدنيا ودخل الناس في دين الله أفواجا ثم مات وخيله تتجهز الغزو الرومان فائدة أخرى من دراسة السيرة النبوية التقافة العسكرية انظروا إلى شمولية سيرة رسول الله التقافة العسكرية ومعرفة عوامل النصري وأسباب الهزيمة مم. فقد اجتملت السيرة على العديد من التجارب الحربية والمفارقات العسكرية والمشاهد القتالية وأبانت كيف انتصر المسلمون في بدر الله أكبر كيف انتصر المسلمون في بدر وكيف انهزموا في أحد وكيف انكشف الحصار في الخندق وأبانت جبن اليهود وخيانة اليهود وعداوة اليهود وأظهرت عناد الوتنيين وتكبر الفرس وإسراف الروم وحماقة كسر ودهاء هرقل وعدل النجاشي وكذب مسيرمة وهكذا يتتقف المسلم في المجال الحربي متعلما من هذه المشاهد أسباب الهزيمة وعوامل النصر ووسائل التحفيز وطوق الردع وخطط, وخطط الحرب وآلات الضرب ومشاهد السرية والكتمان ودراسة مشاهد الحصار والحرب الاستباقية والحرب الدفاعية والحرب المعنوية والصرايا الاستخبارية وغيرها من الدروب الحربية من فوائد السيرة من فوائد السيرة أيها الأفاضل السيرة مدخل للعلوم الشرعية السيرة مدخل للعلوم الشرعية السيرة تهيئ طلاب العلم وتجعل لهم سلما للعلوم الشرعية الأخرى بل نقول إن السيرة هي أم العلوم الشرعية ففيها الشرح تطبيقي للعقيدة الإسلامية وفيها مضان الأحكام الشرعية وأصول الأخلاق النبوية وهي صدر التاريخ الإسلامي ومقدمة مهمة لدراسة علم الحديث ودرس أساسي لدراسة السياسة الشرعية وأصول الحكم في الإسلام ولكن لطلاب علوم الاقتصاد الإسلامي من دراسة السيرة لا سيما ما حدث من استقلال الدولة في المدينة عن الاقتصاد اليهودي ها؟ عن الاقتصاد اليهودي ها؟ من فوائد السيرة كذلك أنها تحضيك نهلة في الأدبين الجاهل والإسلام فالعهد النبوي عصر ذهبي في تاريخ الأدب تنهل منه من الأدب الجاهلي الذي دار على ألسنة الصحابة وغيرهم وتنهل منه من أشعار حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة ولبيذ بن ربيعة وغيرهم وقد قال السعيف بن ميسيب رضي الله عنه كان أبو بكر شاعرا وعمر شاعرا وعلي أشعر الثلاثة لا إليه لله وعلي أشعر الثلاثة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمات القضاء عندما أنكر عمر عندما أنكر عمر بن الخطاب على عبد الله بن أواحة قول الشعي في الحرم خل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل أه؟ وعن عائشة رضي الله عن النصاص قال اهج قريشا فإنه أشد عليهم من عشق بالنبل فأرسل ابن رواحة فقال هجوم فأجاهم فلم يرضى فأرسل إلى كعب بن مالك ثم أرسل إلى حسان بن تابت فلما دخل عليه قال حسام قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأصد الباري بذنبه ثم أدلع لسانه فجعل يحريكه فقال والذي بعثك بالحق لأفعينهم بلساني في الأديني قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله الله أكبر ما نافحت عن الله ورسوله هذا من فوائد معفة السيرة نريد شعراء يدافعون عن دين الإسلام ويعيدون للأمة مجلها من خلال أوزان شعية مباركة هناك من كان ربما شاعرا قبل أن يكرمه الله بالالتزام والاستقامة لكن ترك الكل وصار ينظر إلى ما كان عليه نظرة الزراع واحتقال وضف ما كنت عليه في خدمة الدعوة والله هناك شعراء إسلاميين في الحقيقة فقصائدهم كقنابلة وتشكل غصة عند الأعداء كما كانت هذه التل المباركة التي تدافع عن دين الإسلام وتهج قريشا والقصائد التي نظمها حسان وغيرها من شعراء العهد النبوي لن تكتشف من رحيقها الا في اعجازي يعني عندما تقرا القصيده تعي الموقف الذي حصل وتقرا القصيده يكون لها وقع كبير في نفسك عوض ان تقراها مجرده هكذا فمن خلال الشيره النبويه تشعر ها بقيمتي هذه الأبيات المباركة التي دافع بها حسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سوائد السيرة أنها تمنحك وجبة ثقافية دسمة في عادة العرب الأسرية كيف كان العرب وكيف كانت عسرتهم وكيف كان مجتمعهم وكيف كان اقتصادهم وفكرهم وعقيدتهم وملاقفهم العسكرية والسياسية من خلال السيرة ستعرف كيف كان الزواج في الجاهلية وكيف كان في الإسلام كيف كانت المرأة, المرأة في الجاهلية وكيف كانت في الإسلام وكذا الميرات والحج والقتال وغيرها من الموضوعات التي تعلم من شأن الإسلام في نفسك كما أن هذه الوجبة هي مطيجتك لفهم ثاقب لطبيعة المجتمع الإسلامي في المدينة بعد ذلك فائدة أخرى استلهام المستقبل من خلال, من خلال سيرة النبي فالسنن الربانية تابتة لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول ولا تحاب أحدا والسيرة ما هي إلا تاريخ لأعظم فترة لأعظم فترة مرت بها البشرية فيها أعظم تجربة لبناء أمة إيا خير أمة نقرجة للناس وعليكم السلام عليكم الله فيها تجربة لبناء دولة هي أعظم دولة ظهرت على كوكب الأرض فيها تجربة لإنشاء حضارة هي أعظم حضارة ظهرت على مر العصور وهذه الحصيلة الضخمة من الخبرات والتجائب التي حرتها السيرة لا غنى لدي عقل عنها فضلا عن الحكام والعلماء والفلاسفة والمصلحين السيرة بمتابة الكشاف الذي تفهم به الحاضرة وتستلهم منه المستقبل الآن أعطيك توصيات عملية وضعها صاحب الكتاب سجل هذه التوصيات إن شاء الله تعالى نفعكم الله بها أولا ينبغى أن يكون قصدك خالصا لله ولا تقرأ إلا بنية أن يكون القصد خالصا لله ولا تقرأ إلا بنية هذه الأولى أن تستحذر تانيا أن تستحذر في قلبك توقير النبي توقير النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تقرأ عنه وقد أمين بتوقيره إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وعشر عظيم لهم مغفرة وعشر عظيم لهذا لا ينبغي ونحن نقرأ عن سيرة أعظم رجل أن نكتب أمورا على التيكس لا علاقة لها بسيرة رسول الله توقيرا واحتراما وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر ثالثا اجعل لنفسك وردا من السيرة آه اجعل لنفسك وردا من السيرة ورد يومي أو على الأقل أسبوعي ما تقرأ فيه عن نبيك صلى الله عليه وسلم فإذا منتهيت من كتاب فتحول إلى آخر اسأل نفسك كم قرأت من كتاب من كتب السيرة النبوية لا تقل ولا واحد كيف تحقق انتماءك لرسول الله وأنت لم تقرأ عنه شيئا ينبغي أن تقرأ وأن تضع كتاب السيرة عند رأسك اقرأ صفحات قبل نومك لا تكلفك شيئا اجعل لنفسك وردا من السيرة فإذا منتهيت من كتاب فتحول إلى آخر وهذا هذا لتكون دوما أدائما الصلة بمصدر القدوة لقد كان لكم في رسول الله وسوة حسنة تالتا لابد أن تتمخد قراءتك في كل مرة عنواجب عملي هذا هو جميل شيء هذا الكتاب لا بد ان تتمخض قراءاتك عن جانب عملي يعني ان تطبق اما واحدا مما قرات فتنتقل بسيره رسول الله من النظر الى العمل وهذا هو المطلوب واجب عملي او جانب تطبيقي تمارس في حياتك العملية آه. رابعا اجعل أحداث السيرة وقصصها مادة أساسية في حديثك مع إخوانك وأهلك فالمحاربة والمناقشة حول موقف من مواقف السيرة وسيلة إمتاع وطريقة طربية وسيلة إمتاع وطريقة طربية وبركة في الفهم وبركة في الفهم لم نستفد هذه الليلة إلا هذه النقاط الأربع فكفى بها استفادة كفى بها استفادة ولهذا أحطت إخواني وأخواتي أحطكم أيها الأفاضل على العمل بمقتضى هذه الكلمات والعمل بمقتضى هذه التي سمعتم وهذه التوصيات العملية ستجدون لدة عظيمة في سيرة رسول الله إذا انتقلتم بها من الجانب النظري إلى الجانب العملي نسأل الله جل فعلا أن يوفقنا وإياكم لقراءة ودراسة سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونسأل سبحانه أن يوفقنا للعمل بهديه صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا حب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن يدخلنا الجنة بهذا الحب اللهم وفقنا لتحقيق المتابعة لرسول الله وفقنا للعمل بسنة رسول الله اللهم اجمعنا بنبينا وحبيبنا في الجنة اللهم إننا آمنا به ولم نراه فلا تحمن رؤيته في الجنة اللهم إنا نسألك شفاعة ونسألك شربة من حوضه غدا يوم القيامة شربة لن نظمأ بعدها أبدا بارك الله فيكم على متابعتكم وعلى تواجدكم وجزاكم الله خير جزاء وتقبل الله منه منكم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 إنك حميد المهيد. سبحانك اللهم بحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتبه إليك. والسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. اللهم أعلم وإياكم. اللهم أعلم وإياكم جميعا.